الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا الفصل مقارنة بين المعاصي في تقسيمها إلى صغائر وكبائر وبين البدع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسب ما تبين في علم الوصول الدينية وكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة وقد اختلوا في الفرق بينهما على اوجه وجميع ما قالوه لعله لا يوفى بذلك لا يوفي بذلك المقصود لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه نعم هو يشير الآن <تصفيق> إلى بحثين عند أهل العلم البحث الأول تقسيم المحاصي إلى كبائر وصغائر وهذا مذهب أهل السنة فيه هو تقسيمها إلى كبائر وصغائر ولهم في ذلك ضابط ولهم في ذلك ضابط واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذه الآية صريحة الدلالة على أن للذنوب كبائر أو على أن في الذنوب كبائر وإذا اجتنبها الإنسان عبادة لله عز وجل وطاعة لله فإن الله عز وجل يكفر عنه صغائر الذنوب التي قال الله عز وجل نكفر عنكم سيئاتكم البحث الثاني أهل البدع تنقسم إلى نفس التقسيم أم لا أما البحث الأول <تصفيق> هو تقسيم المعاصي إلى كبائر وصراعر فالمصنف هنا له فيه, له فيه مدخل خاص به وسيأتي كلامه فيه لكن قوله وقد اختلفوا في الفرق بينهما أي بين تعريف الكبيرة وتعريف الصغيرة يقال نعم اختلفوا في هذا لكن المحققين من أهل العلم وضعوا ضابطا في هذا بينا وإلا فإن تعريف الكبيرة والصغيرة اختلفوا فيه فيه تعريفات كثيرة لكن الضابط فيه هو أن الكبيرة ما توعد عليها في القرآن بغضب أو لعنة ما توحد عليها في القرآن أو هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب هذا ضابط وهو من أحسن الضوابط هو كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو عذاب أو لعنة أو غضب فقم المصنف الشاطب هنا يشير يقول وقد اختلفوا فيها ونقول نعم اختلفوا فيها لكن فيها ضابط <تصفيق> هذا الضابط المذكور هنا مأثور عن ابن عباس والحسن والإمام محمد بن حنبل ثم أيضا كما تلاحظون أن هذا الضابط مرجعه للآية الدليل عليه كتاب الله عز وجل الدليل عليه ما ورد من ضبط بما ورد في كتاب الله مرجعه ما ذكره الله عز وجل في كتابه يعني أن هناك كبائر وصغائر هذا مرجع صريح قول الله تعالى انت تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ثم إن هذا الضابط أيضا يمكن الفرق فيه بين الكبائر والصغائر إخراف بقية الأقوال بقية الأقوال كثيرة ولا نعرض عليكم هنا حتى لا نخرج عن مقصود الكتاب في حوالي ستة أقوال لكن هذا قول المذكور هذا هو الضابط الذي ينضبط به تعريف الكبيرة والصغيرة أيضا أن هذا الضابط يشمل كل كبيرة ذكرت في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام يشمل كل ما سمي كبيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا في البحث الأول وهو تقسيم المعاصي إلى كبائر والصغائر هو مذهب أهل السنة وهو الصواب وذهبت الأشعرية ذهبت بعض الفرق إلى عدم التقسيم والصحيح التقسيم والحجة عليهم في قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنامون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولذلك اعتبر ابن حجر رحمه الله اعتبر هذا القول بعدم التقسيم قول شاد وسبب عدم التقسيم عندهم أنهم اعتبروا الذنب من حيث هو ذنب فاعتبروه كبيرا في حق الله عز وجل المجردا مع معصية الله ذنب عظيم فنقول نعم لكن الله عز وجل قسم هذه الذنوب فإلا أن في حق الله لا يستهان بها لكن الله عز وجل قسمها وجعلها على درجات. جعل منها كبائر وجحن منها دون ذلك كما بيّن في الآية فالقول بعدم التقسيم قول شاد وإن كان ذكره بعض المصنفين وهو من سبيل أشعرية وغيرهم لكن قول شاد والصحيح ما سمعتم من مذهب أهل السنة أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وإلى صغير. أما طريقة المصنف في هذا فستسمعونها الآن اقرأ بارك الله وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وكل ما نص عليه راجع إليها وما لم ينص عليه وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها وهو الذي يجمع وهو الذي يجمع اشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه فكذلك نقول في كبائر البدع ما خل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة وما لا فهي صغيرة وقد تقدمت لذلك امثله اول الباب كما انحصرت كبائر المعاصي احسن انحصار حسب ما اشير اليه في ذلك الكتاب كذلك تنحصر كبائر البدع ايضا وعند ذلك يعترض وعند ذلك هذه طريقه المصنف هنا يقول ان الكبائر هي ما اخلت بالضروريات المعتبره في كل منها وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وما لم يخل بالضروريات فهو من هذه طريقه المصنف هي طريقه لا باس بها لكن إدراكها صعب يعني إذا جينا عند القاعدة هذه الكلام العام فيها كلام جميل لكن إذا جينا عند الفروع والتطبيقات نحتاج إلى بحث آخر نحتاج إلى توصيل إن التعبير إلى بحث آخر ما هو البحث الآخر؟ ام اي نعم طيب في تحديد ضابط نحتاج ضابط في ما, في ما الذي يخل وما الذي لا يخل وقد يقع اعتراضات مثل ما ذكرت لكن نحن نحتاج حتى لو قبلنا هذا الضابط ما يكفي وحده لو قلنا الكبائر هي ما اخل بالضروري الأول وهو الدين أو الثاني وهو النفس أو الثالث وهو العرض أو العقل أو المال نحتاج إلى ضابط ثاني ونقول من الذي يخل ومن الذي لا يخل نحتاج إلى بحث ولا لا نحتاج إلى بحث ولذلك هذا الضابط الضوابط يحتاج أن يتأملها المتقدمون في العلم وقد تنخرم في بعض الأحيان قد لا تنضبط لكن التعريف الأول أسهل وأوضح وأبين أنا قول كبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار الوعيد بالنار أو بلعنة أو بغضب أو بعداق وهذا لا شك أنه من أوضح في هذا هذه المسألة وطريقة الشاطبي طريقة مفيدة لكنها تحتاج إلى تفريع وتحتاج إلى بحث آخر في بيان ما يخل وما لا يخل هنا. وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوا فيه. أو ما يرجع إلى ذلك وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات وإن قلنا بدخولها في العادات بل تمنع في الجميع وإذا كانت بكلي بكليتها إخلالا بالدين فهي إذا إخلال بأول الضروريات وهو الدين وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة وقال في الفرق كلها في النار إلا واحدة وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل اينا ف... مدخل الإمام الشاطبي انتقل منه إلى مسألة أخرى وهي أن البدع مؤدية إلى الإخلال بالضرورية الأول الذي هو الدين لأن الدين لا يمكن أن يستقر في أذهان الناس وتصح العقيدة تثبت الأحكام إلا بترك التشريع من دون الله وترك الابتداء وإذا وقع الناس في الابتداء وقبلوا غير الشرع وجعلوه من الدين وأدخله في الشرع ما ليس منه فإن هذا من أعظم الإخلال بالضروري الأول الذي هو الدين وهل هناك فرق في هذا التأثير بين البدع بحسب مراتبها الشاطبي هنا يقول إن البدع سواء كانت فيها على مراتبها أو أدنى مراتبها هي مؤدية إلى الإخلال بالدين لأن حتى ما يستساهل الناس فيه ويقولون هو ليس بأبن كبير إذا ابتدعوا فيه ونسبوه إلى الشرع وقع المحظول الأكبر الذي هو الاستدراك على الشرع والافتيات عليه وإضافة شيء إليه لم يكن فيه هذا يقع في الأمر الذي يرونه صغيراً والذي يرونه كبيراً وعلى هذا فقال بجميع فروحها إخلالاً بالضرورية الأول الذي هو الدين <تصفيق> ثم أكده بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فدعة ضلالة وبقوله في في النار إلا واحدة وقوله كلها في النار إلا واحدة هذا ينضاف إلى ينضاف إلى أي شيء إلى التعريف الأول الذي عند الجمهور وهو الصواب أولا عند كافة أهل السلة لأن ال ال الذين خالفوا يعتبر قولهم شاد وهو أن الكبائر ما ختم بالنار فهنا كلها في النار إلا واحدة وعيد على ما صنعت وهي ماذا صنعت ابتدعت بداعة وإن تفاوتت مراتبها اينا <تصفيق> بارك الله هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب فليس الإخلال بالشهادة كالإخلال بالصلاة ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان وكذلك سائرها مع الإخلال فكل, فكل منها كبيرة فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة أي نعم يقول هنا الإمام الشاطبي إن البدع المؤثر في الدين المخل به وإن تفاوتت فكلها كبائر وهو اتجاهه الآن كله إلى التحذير من البدع سواء ما استهان الناس بها سواء ما استهان الناس بها أو كانت من أصول البدع سواء ما كان من أصول البدع وكلياتها أو جزئياتها اتجاهه الآن في البحث سيكون لبيان أنها كلها تعود إلى الإخلال بالدين فتكون من الكبائر فيقول هنا أن التفاوت يعني الآن لما تأتي ببدع من بدع مثلا بدع الجهلية الأولى تصل إلى الشرك الأكبر ولا نقول تصل إلى الشرك الأكبر لكن نقول هي الشرك الأكبر لما تأتي لبدع من بدع الفرق مثلا قد لا تصل إلى هذا ولكنها كبيرة قد نأتي إلى بدع جزئية عند الفرق لا تصل إلى التي قبلها ولكنها ايضا كما ذكر المصنفنا وهو الصواب تعتبرنا الكبائر <تصفيق> قال مثل ايش <تصفيق> قال مثل الاخلال بالاركان الخمسة كل ذلك من الكبائر وانت فوتت مراتبه فالذي يخل بالصلاة ليس كالذي يخل بالزكاة وان كان الاخلال بالزكاة من الكبائر وان كان الاخلال بالزكاة من الكبائر فإذا أردت أن تطبق مثلا على مذهب الصحابة في هذا فإنك تجد من اتفق أو كما نقل عبد الله بن شفيق على أن ترك الصلاة كفر لكن لو أن ترك الزكاة فإنه يقاتل عليه كما يقاتل على ترك الصلاة ويستوجب القتل إذا امتنع لكن هذا واضح جدا في الصلاة وإذا ضممت معه مذهبهم باعتبار أن ذلك كفر لكن في الزكاة قد يحبس وقد يضيق عليه وقد تؤخذ منه قصرا لكن الصلاة ما يمكن تؤخذ منه قصر فإذا لم يصلي إذا امتلع عن الصلاة يقتل ويقتل على مدهب الصحابة كفرا كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن الشفيق رضي الله عنه ولا شك أن الإخلال بهذا أو بهذا من الكبائر وإن تفاوت ثم ذكر الأمثلة بعد ذلك والمقصود أن يبين هنا أن ما أدى إلى الاخلال بالدين في البدع سواء كان في البدع الكلية أو في البدع الجزئية كله يرجع إلى المعنى الأول الذي ذكره وأن الاخلال بالدين من عظائم الأمور ومن الكبائر نعم ويجاب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكر ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه يعني سيأتي الآن ببعض الاعتراضات لمن يرى أن في البدع صغير وسيذكر الجواب عنه اقرأ. أحدها أنا نقول الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ولكنها على مراتب أدناها لا يسمى كبيرة فالقتل كبيرة وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها وقطع عضو واحد كبيرة دونها وهلما مجر إلى أن تنتهي إلى اللقمة ثم إلى أقل خدش يتصور فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف حبه فقد عدوه من الصغائر وهذا في ضرورة الدين أيضا فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن عرى الإيمان عروة يصلي وليصلين نساء وهن حيض ثم قال حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ظل من كان قبلنا إنما قال الله اقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل لا تصلون لا تصلون الا ثلاثه وتقول الاخرى انا لنؤمن بالله ايمانا الملائكه ما فينا كافر حق على الله أن يحشر ان يحشرهما مع الدجال فينا انبرك الله هذا الاثر اخرجه ابن الوداع في البدع والنهي عنها واخرجه ايضا غيره والمقصود هنا في كلام المصنف إذا ابتدأنا بهذا الأثر ثم نعود إلى المثالين السابقين في كبيرة القتل وفي حكم السريق أما هذا المثال الذي ذكره بعض الأحديث عن حذيفة قال المحقق هنا قال وهو في حكم المرفوع لأن هذا لا يقال بالاجتهاد مثل هذا لا يقال بالاجتهاد بالرأي فالمصنف أتى به هنا ليبين أنه قد يلتبس على الإنسان فيقول إنما يفقد من الدين على درجات منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر فقال هنا أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وعاخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن عرى الإيمان عروة العروة بسبب المخالفات بسبب الكبائر وبسبب الصغائر وليصلين نسان وهن حيط لهذا اورد المصنف هذا الاثر لهذا اورد المصنف هذا الاثر بأن البدعه التي تقع في هذه الامه منها ما هو والمعاصي ايضا منها هو كبائر ثم ذكر هذا الاثر ليبين الكبائر ومنها فقد الامانه ومنها فقد الصلاه منها نقض عرى الايمان عره عروه ومنها أن يصلي بعض النساء يصلينا بسبب الوسوسة احتياطا مع أن الصلاة لا تجيب على المرأة لا تجيب ولا تجوز لا تشرع للمرأة الحائقة يصلينا ابتداعا لظنهم أن الصلاة واجب عليهم والصلاة ليست واجب عليهم كما أنها لا تشرع لهن ويحرم على المرأة أن تصلي وهي حال لكن باب الوسواس والاحتياط يصلي نجه لهن بالدين ثم ذكر أيضا من الابتداع هنا الابتداع في الاكتفاء ببعض الصلوات ومع هذه المخالفات الواضحة يزعم هؤلاء أن إيمانهم كإيمان الملائكة ما فينا كافر لزعمهم وهذا هذا الأثر من الفوائد فيه أن الابتداء ينتشر في الناس حتى يضعوا الدين وفيه أيضا انتشار فكر مرجئة لأن هذا فكر فكر الإرجاء وهي يميل الناس إلى تزكية أنفسهم فيقعون في الكبائر والابتداء ولو يقعون في الشرك وينقضون عرى الإسلام عروة عروة ويقولون ما فينا كافر وإيماننا ليس محل نظر عياذا بالله العقوبة التي ذكرت قال حق الله أن يحشرنا مع الدجاء المثال الذي قبله مثال القتل قال القتل في حد ذاته كبيرا وهو احتدان على النفس الضروري الثاني لكن وقطع الحضو أيضا كبيرا لكن ما دون ذلك اللطمة أو الخدش فلا يقال أنه من الكبائر وكذا في السرقة إذا وصلت إلى حد إلى حد أدنى كالتطفيف في الحبة أو سرقة اللقمة فإن هذا كما ذكر المصنفنا يقول لا يعد من الكبائر إنعم فهذا الأثر وإن لم تلتزم عهدة صحته مثال من أمثلة المسألة فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس وبيّن أن من النساء من يصلين وهن حيض كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارجة عن السنة فهذه مرتبة دون الأولى وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات ثم وقع في العتبية قال ابن قاسم وسمعت مالكا يقول أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي إلا أني لا أحب أن أذكره وقد كان مساء مساء أي يساء الثناء عليه قال قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل قالوا ومساء أن يساء الثناء عليه قال ابن رشد جائز عند مالك أن يروح الرجل, أن الرجل, الرجل قدميه في الصلاة قاله في المدونة وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى لأنَّ ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من السلف والصحابة المرضيين، وهو من محدثات الأمور، انتهى فمثل هذا إن كان يعده فاعلُه من محاسن الصلاة، وإن لم يأت به أثر، وإن لم يأت به أثر فلا يُقال في مثله إنه من كبائر البدع كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوها بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما, يورد به ما يراد به التنزيل وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين فمثل فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة إذن الآن اتضح أن المصنف يورد هذا الإشكال ثم سيذكر الجواب عليه أما ما ذكره أن ابن القاسم من تلامذة الإمام مالك العتبية فلا نعيد الكلام عليه لأنه قد سبق لكن مقصد المصنف به أن هذا من البدع الجزئية يعني إذا قابلته ببدعة الإرجاء التي ذكرها سابقا فإنها لا شك أن بدعة الإرجاء أعظم لأن بدعة الإرجاء فيها تغيير لمفهوم التوحيد وفيها تغيير الأحكام الشرعية ومؤدي إلى من التكاليف فهذا إخلال إخلال عظيم بالأصل الأول والضروري الأول الذي هو الدين لأن الشريعة من أولها إلى آخرها جاءت للحفظ للمحافظة على ضروريات الخمس اللي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض ففتنة المرجعة إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين وذكر فيه الأثر عن حذيفة رضي الله عنه ذكر في ذلك الأثر عن حذيفة رضي الله عنه وأيضا المثال الذي قبله وهو قتل النفس واضح أنه من الكبائر وكذلك سرقة المال واضح أنه من الكبائر يقابل هذا الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك كسرقة الحبة سأن يسرق حبة أو لقمة فلا شك أن هذا ليس من الكبائل وكذلك الاعتداء على على الإنسان بخدش صغير أو نحوه فهذا دون كبيرة قتل النفس رأيتم الآن المقابلة بين هذا وبين هذا بين ذنب عظيم كقتل النفس وما يقابله من الاعتداء على الإنسان بخدش وبين ذنب عظيم كالسرقة وما يقابله من سرقة الحبة أو التطفيف أو سرقة اللقمة وأيضا مثل البدع الكبير كالإرجاء وما يقابل هذا ما ذكره في العتبية هنا من أن الرجل قد يعتمد على إحدى قدميه في الصلاة كلها المقصود اعتمادا كاملا أو في أكثرها فإن هذا لم يشرع شرعة المراوحة شرعة المراوحة بين القدمين لكن أن يعتمد الإنسان على واحدة في أكثر صلاته هذا لم يشرح ولا شك أن الصورة المذكورة هذه الآن لا شك أنها دون فتنة المرجعة وكذلك بقية البدع الكبير ممكن الإنسان إذا نظر في هذا يصبح عنده إشكال فيقول إذن المعاصي إذا انقسمت إلى كبائر وصغائر كما هو مذهب السلف في هذا مذهب أهل السنة أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر فكذلك البدع الكلية والجزئية تنقسم إلى بداع إلى كبائر وصغائر <تصفيق> هذا الإشكال سيجيب عليه المصنف بجواب مستقل وسيأتي لكن نلخصه هنا قبل أن يأتي الجواب ولسيأتي جوابه سيذكر الآن ثلاثة إشكالات وسيذكر على كل إشكال جواب فالمناسب نحن هو ذكرت ثلاثة الإشكالات ثم ذكرت ثلاثة الأجوبة فهنا نذكر الإشكال ونلخص جوابه ريتما يأتي جوابه هناك قال إن الذي يرتكب الكبائر كالقتل أو السرقة أو ما دونها من المعاصي لا شك أنه لم يجعلها دينا ولم ينسبها إلى الشرع بل يرى أنها معصية وأنها كبيرة ويستغفر الله منها وقد يتوب منها وقد لا يتوب لكنه لا يضيفها إلى الشرع لا يعطيها شرعية بلغة العصر لا يعطيها شرعية وبلغة الشريعة لا ينسبها إلى الشرع نعتبرها من المحاصيم والقبائل ومن هنا يمكن أن تقسم يمكن أن تقسم من حيث ما يترتب عليها من الضرر فسرقت المال ما هو مثل التطفيذ في الميزان في حبة فنقول الأول كبيرة والثاني دون ذلك من الصغائر لكن في البدع الكلية والجزئية يختلف الأمر كيف يختلف الأمر المبتدع حتى في الأمور الصغيرة ينسبها إلى الشرع ويزعم أن الله أمره بها وأنه يريد أن يتقرب إليه وأن مصلحة الشريعة تقتضيها وينسبها إلى الدين وهي ليست من الدين وهذا يكون في الأمر الكبير في الأمور الكلية والجزئية ولا في الأمور الكلية فقط يعني أضرب لك مثلا إذا جاء المشركون فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا نسبوها إلى العبادة لله أم لا هذا في الأمور العظيمة الشرك الأكبر لو جاء إنسان في الابتداع مثلا في المولد مثلا أو في ما هو دون ذلك مثلا الاحتفال بما لم يثبت فيه احتفال شرعي في نصوص الكتاب والسلم فلا شك أن الأول أعظم والثاني يدونه لكن يشتري في اضافتهما الى الشرع يشترك هذا يريد تقرب به الى الله وهذا يريد تقرب به الى الله هذا يقول انه مأذون له فيه وهذا يقول انه مأذون له فيه مثال اخر قول الشيعة بعصمة الائمة قول الشيعة بعصمة الائمة ويقتضي هذا طبعا اخلال بختم النبوة لأن الشريعة لما, أمرت بخ... لما جاءت بختم النبوة لها مقصد عظيم في هذا وهي أن يرد الناس إلى الكتاب والسنة ولا يردون إلى تعظيم الرجال ولا إلى الأخذ عن البشر هذا فائدة ختم النبوة فإذا قالوا بعصمة أئمتهم ماذا يترتب على هذا عندهم؟ الرجوع إليهم وأخذوا الشرع منهم وإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لهم مرجعيه عليا يتجاوزون بها حدود البشر فلا شك ان القول بعصمه الائمه من من اكبر البدع قد يصل إلى ويصل الى الشرك ايضا انه تشريع للمخلوق في انشاء الاحكام والتشريع من دون الله فلو جئت ببدعه مثلا من بدعهم الجزئية فلا شك انك لن تجعل البدعه الجزئيه مثل البدعه الكليه لكن من حيث ما الذي أنشأ هذه وما الذي أنشأ هذه وماذا يقول الأول فيها وماذا يقول في الثانية تجد المنزع واحد السبب واحد الأول يضيفها إلى الشرع والجزئية يضيفها إلى الشرع وهكذا في سائر البدع تجد عند المرجعة وقول بأن الإيمان إما أن يكون محله القلب أو أن الشرك لا يضر الإيمان وأن الكبائل لا تضر الإيمان وهو القول الذي فشى في الناس وانتشر في هذا العصور فلا شك أن هذا فترة العظيمة لأنه إخلال بالدين إخلال بالضلور الأول وترتب على هذا انتشار العلمانية بين الناس أن العلمانية مقتضاها أن التشريع من دون الله وإحداث الأحكام المخالفة للشريعة وأن يكون للناس مصدر للتشريع غير الشرع هذا مبني على مذهب المرجعة لا يضر الدين يقول لا يضر الدين يقول أن هذا لا يضر الدين يكفيك تعتقد الدين في قلبك وتصلي مع أن هذا إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين <تصفيق> إذا جيد عندي بدع أخرى مثل البدع بالاحتفالات التي لهم تشرع لا شك أن هذه أدنى من الأولى لكن تشترك في أمر واحد ما هو؟ تشترك تشترك في أن الأول مستدرك على الشرع متفلسفة على الشرع يقول إن هذا أن الشرع قد أذن لي فيه والله أعزبه ما أذن لهم في التشريع من دون الله ولا أذن لهم في القول بعصمة الأئمة ولا أذن لهم في الإرجاء وأصحاب والذين يجعلون الاحتفالات غير المشروعة إذا قلت لهم ما البرهان هاتوا برهانكم لم تجد عندهم برهان وقد زعموا أن الله وأن الشريعة قد أذنت لهم في ذلك فلما اشتركت البدع الجزئية والبدع الكلية في المأخذ والمنزع والتصور والتفكير تكون بهذا اختلفت عن الكبائر كالقتل وما دونه والسرقة في الأمر الكثير والسرقة في الأمر القليل اختلفت ما اختلفت؟, اختلفت لأن صاحب الكبائر لا يقول أن هذا من الشرع لا يقول هذا معصية ولم يقول اذن لي فيه ولا يستدرك على الشرع بأي حال من الأحوال ولو استدرك واستحله تغير حكمه فأما صاحب البدع سواء الكبيرة البدع الكلية أو الجزئية فترجع إلى معنى واحد وهو للسدراكرا الشارع فإذن في فرق بين الأمرين كما ذكر الشاطبي هنا هي نعم هيقرأ الإشكال الثالث الاشكال الثاني والثاني أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كلياً في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين وبدعة إنكار الأخبار السنية اختصاراً على القرآن وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعاً من فروع الشريعة دون فرع بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية أو يكون الخلل الواقع جزئياً إنما يأتي في بعض الفروح دون بعض، كبدعة التثويب التي الذي قال فيه مالك، التثويب ضلال، وبدعة الأذان والإقامة في العيدين، وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك، فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها، ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلاً لها، فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقا ويكون الوعيد العاتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد فلا قطع على أن جميعها من واحد وقد ظهر وجه انقسامها هنا. هذا إشكال آخر وأما أمثلته فقد مضى الكلام فيها لأن الشاطبي ذكرها في أكثر الموضع بدعة الأذان والإقامة في العيدين لأن الله عز وجل قسم الصلوات إلى قسمين قسم فيها نداء وإعلام وقسم ليس فيها نداء وإعلام لا تحتاج إلى نداء وإعلام لأن الناس بطبيعتهم يتكاثرون عليها مثل العيدين وما تحتاج إلى أذان ولا إقامة بخلاف الجمعة وإنما هذا تعليل لكن إذا رجعنا النصوص الشرعية وجدنا أن الصلوات منها ما له أذان وإقامة ومنه ما ليس له أذان ولا إقامة بدعة الاعتماد في الصلاة على أحد الرجلين قد مضى الكلام فيها بدعة التثويب بالصلاة الذي قال الإمام مالك التثويب ضلال وقد سبق الكلام فيها أيضا وهي أن يقوم المؤذن بين بعد أن يؤذن وقبل أن يقيم في هذه العشر الدقائق والربع الساعة في كل دقيقة أو دقيقتين يقوم فينادي أيضا للناس يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاة يصير كم عمل قام به الذنى وأقام وبينهما كرر ألفاظ الأذان والإقامة في مرات كثيرة فقال الإمام مالك هذا التثويب ضلال هذه البدعة منكرة من صاحبها بقية الأمذلة التي ذكرها أيضا سبق الكلام فيها مثل إن الخوارج للتحكيم الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى فَابْعَثُوا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قالوا هذا لا يجوز وتركوا العمل بالآية وقالوا لا حكم إلا لله وكذلك الحكم بين المسلمين عن طريق التحكيم والتحكيم لا كما فهموا الخوارج أنوا رجعون إلى غير الكتاب والسنة عندما نحكم رجلين أو قاضيين أو عالمين فإنما نقول أحكم بينهم بما في كتاب الله وسنة،, وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن هذه الأمثلة التي ذكرت هنا قد يستشكل الإنسان منها فيقول مثلا إن منها ما هو من الأمور العظيمة جدا ومنها ما هو دون ذلك مثل بدعة الأذان والإقامة في العيدين وإذا أردنا أن نقتصر على مثالين للتوضيح فنقتصر على مثال مشهور مرة معكم وهي ما يتعلق بصلاة العيدين فيؤذل لها وإيقاظ مع ليس في الأصل أذان ولا إقامة ثم تقدم الخطبة على الصلاة مع أن الصلاة تكون تقدم ثم بعد ذلك الخطبة فهذا تشريع جائد هذا استدراكم على الشرع خذ بعد ذلك مثال من أمثلة البدع المشهورة مثل بدعة نفي التحكين أو ترك العمل بخبر الواحد أو ما سبق من فتنة المرجئة أو ما يتعلق بعبادة القبور مثلا أو ما يتعلق بالمذاعب المنحرفة مثل التشريع من دون الله لا شك أن هذا من البدع المشهورة ومنها ما يصل إلى الشرك النوع الأول والنوع الثاني إذا قابله الإنسان في ذهنه فسيعتبر النوع الأول من أي شيء من أعظمها والثاني كبدعة التثويب والأذان والإقامة في العيدين سيعتبره من الجزئية من أدناها ومن هنا قد يتجه ذهنه إلى تقسيم البدع على صقائر وكبائل لكن الشاطبي سيأتي معكم فيقول هذا يكون في المعاصي أما في البدع فلا يكون التقسيم لماذا؟ يقول لأن في أمر مشترك صحيح أن الأول أعظم والثاني أدنى لكن في أمر مشترك بينهم ما هو الأمر المشترك؟ التشريع من دون الله والاستدراك على الشرع وأن يعطي الإنسان نفسه أحقية أن يزيد في الشرع ويشرع من عنده نفسه يقول هذا أمر مشترك امر مشترك بين هذه الأمثلة على هذا ليس في البدعة صغير على هذا التقرير ليس في البدعة صغير بل كلها من العظائم عياذا بالله لأنها لأن صاحبها ينسب إلى الشرع ما ليس منه وتدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة هنا هذا, هو هذا هو التثويب اللي نذكره التثويب اللي قال عنه مالك انه ضلال هذا بألفاظ شرعية اما هذا الذي عندك بألفاظ عامية وكلها واحد المعنى واحد الاتفو. والثالث ان المعاصي قد ثبت <تصفيق> <تصفيق> انقسامها الى الصغائر والكبائر ولا شك ان البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا ولا يخصص وجوه وجوها بتعميم الدخول في الكبائر لأن ذلك تخصيص من غير مخصص ولو كان ذلك معتبرا لستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسآم فظهر أنه شامل لجميع أنواعها فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل فمنها ثقيل وأثقل ومنها خفيف واخف والخفة هل تنتهي إلى حد تعد, تعد البدعة فيه من قبيل اللمم هذا فيه نظر وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع وأما في البدع فثبت لها عمران أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة إلى نصب المكتفي بما حد له والثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زايد أو ناقص أو تغيير للعصر الصحيح وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر إذ الزيادة والنقصان فيها والتغيير قلى وكثر كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثر لاحظوا هذا المعنى العقدي المهم <تصفيق> يعني الآن سيثبت المصنف أن الصغائر والكبائر التي يسمي أنها الصغائر في البدع وليس في البدع صغائر حتى الذين يقولون كبائر وصغائر الحقيقة أن البدع ترجع إلى معنى مشترك يخل بالضروري الأول الذي هو الدين ولذلك أرجع الأمر إلى أمر عقدي وقال أن الزيادة في الدين أو النقصان منه سواء بأمر كبير أو صغير قلة أو كثر هذه الزيادة كفر فلا فرق بين ما قلة منه وما كثر والأول الجواب الأول قال أنها مضادة للشارع ومراغمة له يعني لي بزيد على الشرع سواء في أمور يظنها صغيرة فإنها تعتبر مضادة للشرع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له فلم يكتفي بما ورد في الشرع بل زاد فيه فسواء كانت هذه الزيادة يظنها سهلة أو ظن أنها كبيرة ترجع إلى معنى واحد عظيم في الدين وهو الافتياط على الشرع والافتياط على الشرع سواء في الأمور الصغيرة أو الكبيرة من العظائم اينا اذ الزيادة والنقصان فيها والتغيير قلاه كثر كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثر فمن فعل مثل ذلك بتاويل فاسد او برأي غالط رعاه او الحقه بالمشروع اذ لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر لأن الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير وهذا من أعظم الجنايات هذا من أعظم الجنايات وإذا أراد الإنسان أن يعرف عظم هذه الجناية فليتذكر ما مضى في هذا الكتاب وهذا البحث الذي ذكره المصنف هنا من أصعب البحوث هذا البحث الذي ذكره المصنف هنا من أصعب البحوث يحتاج إلى زيادة مراجعة المقصود أن أراد الإنسان أن يعرف الجناية جناية البدع على الشريعة سواء في الأمور التي يظن أهل البدع من الصغائر ويسهلون الأمر فيها أن جناية البدع على الشريعة،, على الشريعة اولا إذا فتح للناس كما هو الحال الزيادة في الشرع فمن المشرع حينئذ المشرع الله عز وجل والمبلغ رسوله أم سيكون المشرع هم البشر ولا شك أن هذا جناية عظيمة على الدين وش يترتب عليها من حيث الواقع يترتب عليها من حيث الواقع ليس عند الناس مرجعية محددة حتى وإن قالوا الكتاب والسنة أو قالوا الإسلام لكن لما تجد المرجعياتهم مختلفة والسبب ما هو؟ يعني أكثر الطائف الآن الذي في العالم الإسلامي المتحاربة المتقاتلة المختلفة حتى في أصول الدين كل أحد يقول مرجعية الإسلام لكن في الحقيقة هذه المرجعية لا أثر لها لماذا؟ لأن كل أحد يزيد في الدين من عند نفسه ما يشاء هذا هو أعظم الجنايات على الشريعة ولذلك كثير من الناس ما يستطيع يعرف أو يحدد السبب العظيم الذي أدى إلى تفرق المسلمين صحيح منها سباب دنيوية مادية لكن السبب الأعظم هو أن كل فرقة أو طائفة تزيد في الدين ما تشاء وتنقص منه ما تشاء ومن ثم وقع الاختلاف المذمون ومن ثم وقع الاختلاف المذمون فهذا من أكبر الجنايات من أكبر على الشر وإذا رجعت إلى الجيل الأول الذي يذكر الناس أوصافه ومحاسنه واتفاقه كونهم أمة واحدة وأنهم نفعوا البشرية وأن الله نفع بهم البشر وحد الله بهم العالم لما تأتي لا تجد عندهم الخلافة الموجودة عند المسلمين المتأخرين ولا تجد عندهم الجناية على الدين الموجودة عند المتأخرين السبب ما هو؟ السبب أن الأولين لم يكونوا لهم مرجعية حقيقية غير الكتاب والسنة إذا قالوا نرجح إلى الكتاب والسنة فهم صادقون إذا قالوا نعمل بالإسلام فهم صادقون إذا قالوا نحتكم إلى الشريعة فهم صادقون والعالم كان مليء بالمناهج والعالم في عادة الصحابة الفرس عندهم قوانين والروم عندهم قوانين والعالم عنده مذاهب فكرية وعقائد وعنده وعندهم أحكام مثل الآن موجودة لكن الصحابة والمسلمون ما كانوا يضعون مع الشريعة مناهج أخرى فوضع مناهج أخرى مع الشريعة هو أعظم الجنايات على الشريعة وأعظم الجنايات على المسلمين لذا يتعدز المناهج يختلفوا وهذا الذي يفسر الاختلاف المسلمين في هذه العصور فذلك كل ما يقدمه المصلحون أو, أو الدعاه أو كل من يريد لهذه الأمة أن تجتمع مرة أخرى ليس له طريق إلا هذا المدخل الصحيح وأنهم إذا قالوا الإسلام فليكون الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إذا قالوا الشريعة المقصود بها الشريعة الكتاب والسنة إذا قالوا المنهج الواحد الاحتكام إلى الشرع ويبتعدون عن كل مناهج البشرية وأفكارها وضلالاتها ومن ثم يجتمعون ولذلك قال الشاطبي يقول لأن الجميع جميع البدع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا كثير نعم لأنها من أعظم الجنايات تؤدي إلى اختلاف المناهج عند الناس ثم تؤدي إلى اختلافهم وهذا هو السبب الحقيقي الذي يفسر اختلاف المسلمين في أفكارهم وتصوراتهم ومناهجهم وشرائعهم وقوانينهم <تصفيق> وقد كان الناس يتساهلون من قبل يتساهلون في الأمور الصغيرة فساروا بعد أن قبلوا الأمور الصغيرة قبلوا الأمور العظائم عياذا بالله نعم ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذنب البدع من غير استثناء في الفرق, في الفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية أين هذه الأدلة؟ هذا طبعا من أقوى الأدلة الأول فيه تفصيل تصورات وتفصيل المسائل وعرض على العقل في الموضوع أكثر من مرة كما صنع الشاطبي عرض جيد لكن فيه دليل موجز مختصر أشار له الشاطبي يقول ان الأدلة لم في بيان خطورة البدع لم تستثني بين الفرق البدع بين البدع الجزئية والبدع الكلية ما هو هذا الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البدع منها ما يقع بإخلال بالضروري الأول ومنها ما يتعلق بالضروري الثاني وهو النفس أو المال أو العرض ومع ذلك فقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام فقال كل بدعة ضلالة وكل عند علماء العربية من أقوى الفاظ الحموم والشمول مثل قول الله تعالى كل من عليها فان فلا يستثنى أحد مثل قول الله تعالى خالق كل شيء فليس شيء إلا هو مخلوق فكل من أقوى الفاظ الحموم فهذا من أقوى الأدلة على أنه لا يمكن أن يتصور التقسيم الذي يهول من أمر البدع ولذلك الذي في الحديث إذا أردت أن تفهمه كما هو فتقول كل بدعة ضلالة وأردت أن تترجمه لن تجد له ترجمة واحدة كل بدعة ضلالة البدع كلها ضلالات ممكن أن تقول ليس هناك بدعة إلا وهي ضلالة كل هذا ترجم للحديث لكن أرأيت لو قلت البدع تنقسم إلى قسمين منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر يستقيم مع الحديث ليس في الحديث ما يدل عليه اللهم إلا أن تقول البدع منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من دون ذلك وكلها ضلالة يعني يمكن يقال مع الحديث لو أردت أن تقول مثلا تترجم للحديث أو تشرحه وتقول البدع منها ما يكون في الضرور الأول وهو الدين ومنها ما يكون في الضرور الثاني وهو النفس ومنها ما يكون في الضرور الثالث وهو العرض أو العقل الرابع أو الخامس وهو المال وتتفاوت مراتبها وكلها ضلالة تكون قاربة الحديث لأنك رجعت في النهاية من حيث النتيجة إلى أي شيء إلى نفض الحديث لكن إذا قلت تنقسم إلى كبائر وصغائر والصغائر ليست بضلالة تكون نافية الحديث لأن الكلية الموجودة في الحديث يكون من أقوى ألفاظ الحموم وليس هناك استثناء في الشرع أي في نصوص الشرع ليس هناك استثناء على هذا الحديث ليس هناك استثناء من هذا الحديث نعم. وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني وأما الثالث فلا حجة فيه لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وما تقدم من كلام السلف يدل على عموم الذن فيها إذن قياسها على المعاصي قياس فاسد على طريقة الفقهة ليش نقول قياس فاسد متى يسمى الفقهة القياس فاسد بالاعتبار مم. إذا وجد الفرق إذا وجد الفرق لأن القياس لابد فيه من المشابهة فقياس البدع على المعاصي هذا قياس فاسد لأن صاحب المعصية إذا قتل أو زنى أو سرق يعتقد أنه مخطئ ويرى أنها جريمة وقد لا يأتي بالعمل أصلا إلا هو مستتر وحتى وإن كان مجاهر يعلم أنها معصية وإذا استحل القتل والزنا هذا ينتقل من كونه معصية إلى أنه كفر والعياذ بالله لكن إذا كان الكلام في حدود المعاصي فإنه يعتقد أنها معصية وأن فعله خارج عن الشريعة سواء عقب أو لم يعاقب سواء تاب أو لم يتب لكن المبتدع وش يعتقد في نفسه؟ ماذا يعتقد في نفسه؟ يعتقد نفسه أنه صاحب علم ومتفلسف وأن هذا هو الحق والصواب وقد ينكر عليك أنت يعني مثلاً اللي يعتقد اعتقاد الشيعة وش يعتقد في نفسه؟ أنه على صواب فهذا مهم قياسه على صاحب المعصية غلط قياسه على صاحب المعصية قياس مع الفارق واللي مثل أن يركب مذهب العلمانية ويدعو إليه يعتبر أنه متطور يعتبر أنك أنت متحجر فقياس العلمانية على صاحب المعصية غلط وكذلك اللي يطوف حول القبور يعتقد أنه ينتفع وأنه يحب الصالحين وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادتهم ويود أنك أنت لو فعلت مثل فعله فهو مثل ما هو مثل صاحب المعصية اضربتم الان القياس صاحب البدع على اصحاب المعاصي قياس مع الفارق ده كان قياس مع الفارق قياس فاسد عند الفقهاء قياس فاسد <تصفيق> وظهر انها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام بل انما انقسم ما سواها من المعاصي واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق بين عدم الفرق فيها واقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها فيكون منها الصغار وكبار إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فلا شد عقابا أكبر مما دونه وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر من باب النسب والإضافات فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر فقال المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله ولذلك يقال معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا, فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها ثم ذكر معنا ما تقدم هذا الكلام سبقت الإشارة إليه كلام الجويني إمام الحرمين في أن المعاصي لا تنقسم إلى كبائر والصغائر هذا خلال مذهب أهل السنة عندكم الآن بحثان هذا البحث يحتاج منكم إلى عناية لما فيه من الصعوبة هذا كتاب الشاطبي فيه مناطق سهلة ميسرة كما أنك لو ضربت في الأرض فتجد مناطق سهلة ميسرة وفي بعض المناطق جبال وعيرة هذا البحث فيه صعوبة فعندكم بحثان البحث الأول انكسام المعاصي إلى صغير وكبائر هذا مذهب أهل السنة وهو الصواب وأما كلام الجويني رحمه الله فيه البرهاء في الإرشاد فإنما أراد أن يعظم الذنوب يقول الذنب في حق الله عظيمة من العظائم لكن نقول الله عز وجل قسم الذنوب إلى صغير وكبائر قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وسبق الجواب على هذا البحث الثاني تقسيم البدع والإحداث في الدين إلى كبائر وصغائر هذا التقسيم لا يجوز أن يقاس على البحث الأول لما ثبت من وجود الفارق بينهما اقرأ بارك الله. ولم يوافقه غيره على ما قاله وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات ولكن الظاهر يأبى ذلك حسب ما ذكره غيره من العلماء والظواهر في البدع لا تابى كلام الإمام إذا نزل عليها حسب ما تقدم فصار اعتقاد الصغير فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقادنا في كراهية التنزيه عنها من الواضحات فسبق الكلام في كراهية التنزيه فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك تأمل. تأمل هذا المعنى فإنه مشترك بين من يبتجع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 فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها بل صاحب المعصية متنصر منها مقر لله بمخالفته لحكمها وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة شكرا <تصفيق> لكم الفرق الأمرين فرق عظيم صاحب المعصية حاصل فعله أنه عند نفسه مخالف. لما يعتقده من الشريعة والمبتدع حاصل فعله مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ففرق بين الاتجاهين والتصورين والاعتقادين هنا. ولذلك قال مالك بن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم الآية إلى آخر الحكاية وقد تقدمت ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال أي فتنة فيها إنما هي أميال أزيدها فقال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحكاية وقد تقدمت عيضة بارك كلام الإمام مالك الآن واضح في أن الرجل استصغر البدعة شاهدها صغيرة لأن المفروض يحرم منذ الحليفة ما دام يريد العمر هو الحج وهو يقول يريد أن أحرم من القبر من عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال مالك أي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأول قال من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخان الرسالة لأن الله يقول يوم أكملت لكم دينكم المقصود أن كلام الشاطبي الآن متوجه إلى أن البدع كلها ضلالات وأن خطرها عظيم على الشرع واستدل على ذلك بالأدلة الشرعية وبكلام أئمة السلف مثل مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف ونكتذب هذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين